بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والموسلين سيئة محمد وعلى ألي وأصحابي أجمعين كنا تحدثنا عن المسائل عن الأمور التي يعفى عنها التي لا قضاء فيها على من تعبع. قلنا إنه ذكره ولا قضاء في غالبين من مذي الغالب لا قضاء, فيه. لا قضاء فيه لماذا؟ لأنه من شرط الحكم بالفطر بخروج المني استدعائه وهذا لم يستدعي أو قي أيضا من ذرعه فلا قضاء عليه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بالغم الغالب غالبة أو عمدا <تصفيق> ها لقد عليه والمن غلبته ولا ذباب ها هم طيب هو يتحدث عن الذباب ايوه الناموس كذايد عارف كذايد يا نفسها العاملة نفسها ومشاق التحرص وغبرات الدقيق لمن لمن يعمل في وغبرات الجبس لمن لمن يشق عليه ومن الذي يشق عليه هو, هو الذي يعمل في ثم قال وخمسة في عمدها تغفار يشير إلى الى أن الكفاره تجب على من اتى خمسه من الامور ولكن هل كل من وقع في أمر من تلك الامور تجب عليه الكفاره ثلاث شروط الا في شروط هي العمد العمد احتياضا من من غير عام اه هو الشساني في نهاية رمضان احترازا من؟ احترازا من؟ الصيام الواجب في غير رمضان مثل قبع رمضان والنذر كفارة القتل كفارة القتل دخلت كل شيء حسنا <متصفيق> احنا قلنا إن من أفطر عمدا في كفارة القتل أو كفارة الظهار فإنه يعيد من أول ولو ولو بقيا من الشهرين يوم واحد في رمضان قط هذا هو ما يدبع على يعني فقط باختيار أشهد شرط الثالث الشرط الثالث الشرط هي العمد والاختيار وأن يكون ذلك في نهاية رمضان قال هو سيشرع الآن في ذكر الموجبات الكفارة الخمسة التي ذكر وخمسة في عمدها هذه الخمسة سيشرع في حاجة عنها قال فرفعه النية من هذه هذه أول الخمسة أن يرفع النية نية الصوم بعد فوقها يقول رفعوا النية وبعدهم يقول رفضوا النية الرفع أو الرفض تيرفضها أو تيرفعها تيرفع النية هو صائم ثم يقول أنا أبقي صائم مثلا وإنما يأكل وإنما يشرع تجب عليه الكفار إذا فعل هذا عمدا مختارا مفهوم مم. لماذا؟ لأنه أبطل رفع النيات ورفضها يبطل الصور مم. قال هو أفر رفعه النيات بالنهار والشرب بفم عمدا هذا ماذا هو هذا؟ المجيب الثاني من المجيبات الخمسة الأكل عمدا والشرب عندنا بالفم على وجه المرك ممكن انك نروح نمشي حاجه اخرى ممكن يأكل من الحي ممكن من الحي هذا اللي باقي الله الانسان اللي, اللي ياكل من عينك عندكم سلالم اللي ما هو الان هذا هو هو يتحدث عن الأكل والشرب لأنه قد يتناول أكلاً وشرباً عن غير الفن بحال بحال الإبر المغذية الإبر المغذية قد يبقى المرء بها فقط أياماً فإذا تعاطى إبرة أو در سيروم وإن كان أكلاً وإن كان شرباً لكنه لا كفارة فيه لماذا؟ لأنه ليس عن طريق الفن اذك قال هو والاكل والشرب والشرب بفهم عمدا او اكل او شربا عمدا زين او من جماعنا ومن قصدا او من, من جماع هذا ايضا تبتجب عليه الكفاره الجماع ورد فيه النص اليس كذلك هو الذي ورد في الناس ذلك الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل وقعت على امرأتي في نهاية رمضان هذا نص الفقهاء قاسوا عندنا الملكية قاسوا على المجامع لأكل والشارب وذلك حكموا على من أكل عمدا وشارب عمدا مثل ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على من جناء عمدا كان بعد مذهب تقول لك من أكل عمدا وشارب عمدا لا يجب عليه الكفار المذكورة في الحديث لماذا قابل أن الكفارة المذكرة في الحديث جاء أو جابها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجامع هذا الجامع ما قاله أنا شكرت و لا شرب المالكية يقولون لا يقولون المسألة المسألة تان سواء لماذا لأن الكل انتهك حرمة الشهر هذا انتهكها بجماع وهذا انتهكها بأكل والآخر انتهكها بشر وماذا الكل سواء في انتهاك حرمة الشام نفهمك لا أو منين قصداء قال هو أو من جماع أو منين قصداء لماذا يفرق بين الجماع والمنين قد يكون هذا ولا يكون ذك قد, قد يستدعي منيا بغير جماع فإن استدعاه عمدا مختارا في نهاية رمضان وإن بغير جماع وجب عليه كفارة. إِنْ جَامَعَا وَلَمْ يُمْنِي وجبت عن الكفارة جامعة ولم يمني جامعة وإكسل وجبت عن الكفارة وضحت شيء إذن هذه هي نية الخمسة ما هي الخمسة؟ موجبة الكفارة رفع النية رفع النية تبين هذه ويأكلها الشوق هم الجماع و... المئ والمني الخمسة ما هي الأكل والشرب شيئان. رفع النية والأكل والشرب والجماع والسدعاء والمني هذه هي الخمسة التي تجيب الكفارة لدرشي حاجة أخرى من غير الخمسة لا تجيب عليه الكفار إذن هذه الخمسة فقط هي التي يحكم الفقهاء بسببها بإيجابي كفارة هذه الخمسة الكفارة ما هي قال وهي على التخير إما أدا سثين مسكناً لكل مدة الى الأخيرة ní وهيما مED يشرح الآن في ذكر خصال الكثار ي need isoo ما هذا يعني خصال الكثار اذنه هي بلستهم اذنه هو على التخير إما أداس ستنا مسكناً دعوا يعني قدرهم هذ terceخ جاء هؤلاء مelleектор ماذا ما هي خصال الكثار ما معناه كلمة خصال الكثار هي يعني ما, ما يكفر به من وجبات من ذي ذلك الفطر ما يغسل الكفره هي ايت رقبه صوم شهرين متتابعين اطعام ستين مسكينه هي له الكوته بالحديث لما قال, لما قال الرجل وقعت على اهلي في نهايه رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم هل هل تستطيع ان تعطي رقبه قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع أن تستعم ستين مسكين إلى آخر إذن هذه ثلاث ذكقة الأول وهي التخيير إما أدى ستين مسكين لكل مدة أو سوم شهرين ولاء النسقاء مطعما أو, أو مسلمان رقا سليما أعتقا إنما هذا الخصال هل هي على الترتيب أم على التخير المذهب عندنا أنها على التخير وأن المكفر يفعل أيها شاء إن شاء اعتقى رقبات طبعاً أهل الكلام على اعتقى الرقبات في غير محله لعدم وجود الرقبات فيما عاد الآن من البلاد وبقي أن يطعم ستين مسكين أو يصوم شهرين متتابعين الاطعام لماذا قال الحكماء لماذا قال المالكيه فقهاء المالكيه بان الكفاره على التخير لي في هذا الحديث الموطا وفي اسدي امام احمد الامام مالك روى هذا الحديث موطا بلفظ ان رجلا افترى على اهل النبي صلى الله عليه وسلم فامره رسول الله أن الله عليه وسلم يكفر بعتق رقبه او صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا فأونا للتخير وهذه أيضا ولكن قد يقول لقائب اللفظ الصحيحين ليس فيها للتخير فهل تستطيع أن تعتقر قبرا قال لا هل تستطيع أن تصوم الشهرين وتسابيعين إلى آخره فكان قال ابن دقيق العيد نقل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المنتهك من خصلة إلى أخرى عند عدم قدرة على المذكورة دليل على الترتيب لكن الملكي يجيبون يقولون هذا ليس فيه دليل على وجوب الترتيب والكلام في وجوب الترتيب وهذا السيغاف هل تستطيع؟ لا تدل على وجوب الترتيب زيد على أنه رؤية بنفذ أو فسحق التخير ومع ذلك قد كان بعد فوقها الملكيين يرون يفتون يفتون لا لا يفتون بالأصلح للسائل إذا كان هذا من تهاك الحرما من أغنياء لا يفتون أو يتخير يعني بإطعام شتين من شتين لا يقول إن تخسك تصوم شرائي المتتبعين لا يفتح لك إلا أن تصوم شرائي المتتبعين ولو, ولو أطعمت سكان الأرض كلهم ها؟ سكان الأرض كلهم لا يجدئ كذلك إلا أن تصوم شهران المتتبعين وهذه القضية وقعت من فقهاء الأندلس لعله يحيب أن في أفطار أمير الأندلس فهو أوجب عليه صوم شهران المتتبعين فهمهم الفقهاء جميعهم كيف تخالفهم ذهب الإمام مالك الإمام مالك قد خير فإذا خيرتا هو, هو قال لهم هو هذا الفقيه قال لهم انه لا يسلحه الا الصوم والا الليل قلنا له يوم ستين كل نهار يصوم كل نهار قال له راسه هو وقع على جارية كل ما شاف شي جارية من الجواري اللي عجبته يوقع لها يا طعم 60 مسكين فجاءت له السيم مسكين قلت له حنا قال لهم اذا لا يصلح له الا صوم شهرين مش قالوا ليه الفقهاء قالوا ليه نظرت نظرا ناقصا نظرت له ولم تنظر الفقراء خلي سيدي يأكل خلي يطعم ستين مسكين فقراء محتاجين يطعمهم فكان أولى أن تنظر المساكين لا أن تنظر له أنت الآن نظرت له نظرت لنصلحته والأولى أن تنظر للمسلمين فلما كان الخيار المتعدي أفضل من الخير القاصر على نفسك كنت تفتيب أنه يطعم ستين مسكين وانتم ترون أن لكلا الفريقين نظرة عجيبة وعد دائما حتى أنهر اختلف فقهاء لا, لا, لا تقف على قدره إلا بالنظر في مدارك المختلف وأن من كان بينه وبين مدارك المختلفين حجاب لن يذوق حلاوة فقه أبدا وهي على الدخيل إما أداء نحن قلنا عدق رقباء أوصوا شهرين المستبعين وقد حدثناكم أنه يقدح فيه الشهرين المتتابعين الفصل لغير عذر معناه إذا كان الفصل لعذر يكمل العد أم يعيد إذا كان الفصل لعذر هل يكمل أم يعيد يكمل وإذا كان الفصل لغير عذر يعيد. يعيد يعيد ما أقسى قلوبكم 30 يوم 40 يوم 50 يوم تقول لهم عدلون ما يكون فيكم ش... الرحمة راكم مالكم ما فيكم الشفق فيكم الشفق راه ماشي حنا اللي ما فينا الشفق راه هو اللي ما فيهش الشفق على راسه واش هو يديرها ويجيب لك نتوما ما مالي م? هو في الرقعة قلت انا ختيش فق عليه هو ختيش فقاوته فهمت كل قال او او شهرين ولاء نسق ولا ان ولاء اي متابعه قبل منها اطعام 60 قلنا اطعام شهرين اطعام 60 مسكينين درا ماذا هذا قال هو إطعام ستين أي ستين مسكين لكل مدة لكل مد مد ماذا الصاع المد هو ربع الصاع الصاع هو أربعة أمداد الصاع هو هذا الواجد للفترة الفدياء هي المد المد من القمح حذروه بقريب من خمسمائة جرام فصفيه 100 غرام ديال القمح المد وهذا هو الواجب في الفليته عن كل يوم مد يعني لا يومين شخصه كيلو 120 غرام لفتر بعيال قد يصعيب شحال خصني نذكر قد يصعيب فليت دير شي وبقى البقير بقير ادمي غذا ما بقي ما خدماتش بزاف خصها تكون فيه وقال هذا هذا قالوا اكثر اهل وقال الاشهد عوض المد يجزئه أن يغذيه من العشاء يعطيه واحد الوجبه فيها مثلا تسعولي اكله الغداء والعشاء عوض انه عوض يعطيه مد مد من القمح يعطي وجبه في الغداء مثلا جوج خبزات يحلهم ويديرليه جوج هذا قلة الحياه هذه ان تنتغدى تغدى خبزه وفرماجه وبعد غير يعطي شي حاجه يدوز بديك الخبزه والفرماجه غادي لا يدير مثلا خبزه ايكوفيل مرقه ويدير فيها زويتين هاديدير فيها بطاطا ويدير فيها اللحم خبزه اخرى يدير فيها المرقه ويدير فيها الخزوله شي حاجه طيب طبعا ماشي خضر ويدير فيها الدجاج طيب يعني ممكن هذا هو ويدير داكشي اذا ال... يدير واحد الكاس ديال دانون ولا كاس ديال الرايب ويدير شي تفاحه وليمونه و... و... ويجمع داكشي فشي يعطي هكا هف ديال فهمتي باش, باش ما يبقاش يقول لك با اللي هو ديال القمح باش كل اللي غتمشي تقول ليه هكا رانا جبدت عليك وبليه ديال الفوق فحجره طبعا الكلام ماشي بحال هكا الفوق هاره ماشي ثاني فيهم عندهم البلاهه ولكن الانسان هو اللي من اللي ما تيبغيش لا تخرج ليه فلوس تي استابليه استبليه المهم حتى فلوس قال ليه هل تستطيع ان تطعم اعطيه على ديك الوقت ما كانش عندهم فلوس اكي وحتى تصور على الإنسان ان ذاك الوقت راه بحال هادوك الناس كانوا كانوا باقيين تيعيشو المقايضه ديريه الملحه التمر ومن بعد نتا عندك التمر خصك اللحم حتى تجي لشي واحد تعطيه التمر باش هذا الغريب حتى ذاك الوقت كان الفلوس وحتى الوقت الفاقير محتاج الفلوس لانه الفقير ماشي دابا تيقول لك الانسان دابا على محتاج غير ياكل وعلى ذاك الوقت الانسان محتاج غير ياكل راه محتاج يلبس هذا الفقير لا يحتاج إلى تجوج لا يحتاج إلى تكون نعم قد تكثر الحاجات بحسب الأزمنة ولكن دائما الحاجات متعددة لم تكن حاجة الفقير في جميع الأزمان في الأكل فقط حتى يتصور أن النبي صلى الله عليه وإطعام لأن ذلك الوقت الفقر يحتاج غير يكن لا لديه حاجة الفقير أيضا ولكن النبي صلى الله عليه وإطعام فإذاً تطعيم لا يجب أن يقول لهم ما سيأتي ستين مسكين ما سيأتي ستين مسكين خبزة درهم فرمجة 10 ريال 30 ريال درهمها في 6 هي 180 ريال في عشرة هي 1800 ريال هي ستين مسكين أعطي سيدنا 2000 ريال هكذا 2000 2000 ريال يا الله نهار داس هكذا فإذاً هو هذا ستين مسكين لكل مدى وقد أجاز أشهب كما قلت لكم أن يوذيه هو أشياء وهذا رأيون وجيه والمسكين يجوز أن يكون حتى تدري صغير يعني مثلاً شيء واحد رب أسره وهو فقير ما عندهش وعنده مرأة وعنده ربعة وإلا خمسة ديال الدراري هدره هم خمسة هو ومرته خمسة ديال الدراري هدره هم سبعة. يعني لا تقول أن هذا غير واحد خسنين نقلب وثنين إلا سبعة وتقلب وما كده تتكمل الستين أوصوا مشهرين إلى أن نسقا أو مسلما رقا ثاليما أعتقا اشترطوا في هذا الرقيق الذي يعتق شرطين الإسلام والسلام من العيوب بحال بحال, بحال بحال لأنه لا يكون مؤمنا إذا لم يكن مسلما ثم قال ومن توان في قضى رمضاني مفرطا حتى أتى الثاني نا انتقلوا إلى مسألة أخرى وهي من كان عليه. قضاء من رمضان فدار عليه العام ولم يقضي ومن توانى في قضاء رمضاني أدف الحس من اللحم أو هو لغة قليلة وإلا فرمضان أذن منع منصر قال ربنا شهر ولم يقل شهر رمضان شهر رمضانا مع أنه مضفر إليه لأنه من يعليه؟ زيادة ألف و النون العالمية لأن زيلة الأليف ليست من العيلة التي تغني العيلتي ومن من من من فرط في قطاء رمضان تكاسب فيه مفرطا انتبهوا إلى هذه مفرطا مفرطا حتى أتاه الثاني الثاني يعني رمضان الثاني قضاه قضى ماذا قضاه الضمير يعود على ماذا لا يا الاول او در رمضان هذا احنا في رمضان دابا افطر مريض ولا شي ثم دار العامو دورته اجار رمضان, رمضان قضاه ماذا الاول لان الثاني باقي ما على قضاه باقي احنا فين في قضاه يعني قضى الاول قضاه عليه إيجابا لكل يوم إطعام مد مع قضاء الصوت هذا صار, متع... صار مترتعا في ذمته القضاء طبعا هذا وضح وإطعام الفدية وضحت وضحا ولكن ماذا ما يجب عليه القضاء مع الفدية المفرط ومن توانا في قضاء رمضان مفرطا شو شنو كان مريض كان مريض في رمضان ومصامش مثلا في العشيه من الاخره ديال رمضان وبقى مريض العام كامل حتى دخل عليه رمضان الاخر ما, ما, ما, ما, ما الذي يجب عليه هذا ومن بعد ما دخل عليه رمضان الاخر شاء الله ما الذي يجب عليه قضاء فقط لماذا هذا ليس مفرط ما كان كاع الوقت اللي غادي يقضي داك الوقت كله الصالح القضاء كان فيه يوم لحظه ولكن الى شفا الله وبقى وعندو واحد الوقت شهر شهرين 3 شهور تيدخل رمضان الاخر وما قداش يجب عليه القضاء ويجب عليه فديه لماذا للتفريط والعذر ماشي غير المرض السفر ايضا مفهوم السفر ايضا لماذا لأنه لا يجوز على او الحيل او مثلا هذه ولدت في رمضان وبدات ترضع اذا رضعت ما يمكنش تصوم حتى جسمها من السوائل اما الرضعه ديالها تبقى يمكي ما عنده ما يرضع او حتى الا قاع ما تي وصل لها 12 ولا وحده ولا جوج ما تقدرش تبقى تكمل وقرراتي ما تطمش بقات يرضع ودخل عليها رمضان الاخر يجب عليها القضاء ويجب عليها اه التي عليها الفديه لماذا لا هذا موجود التفرط يدير الفديامه مقترنه هو ومن توان في قضاء رمضان مفرطا حتى اتهفل عليه ايجابا لكل يوم اطعام مدين مع قضاء الصوم اطعام مدين عن كل يوم عن كل يوم ويجوز ان يغذي ويعشي ايوا المد قال كمرضع يخافت على الصغير توش كمرضع كيف تشجي هذا لا وجوب الاطعام القضاء هذا هنا يعني كما أنه يجب على من لا على من توانى في قضاء رمضان حتى أتوثني يجب عليه إطعام مع القضاء كذلك يجب الإطعام على المرضع فأنتون أنك كاف يعني كمرضع خافت على الصغير المرضع التي تخاف على صغيرها يجوز لها أن تفطر وتقضي و... و... وتفدي لكن بشرطين ذكرهما ما هم الشرطان قال ولم يكن ثم غنا للظير أو لم يكن تفل سيوها ولم يكن غينا للظير الظير وتسهيل للظئر الظئر عتشنا للظئر هي المرأة التي ترضع بمال هذه المرأة التي ترضع وخافت على تفلها لم تخف على نفسها خافت على طفلها أنه ير... إذا إلى... صمتها ما يرقاش هو ما مي... مي... يرضع وعندما يقول خافت على طفلها لا شكرا خافت عليه جيش لا خافت عليه هلكة أو أذن شديدا أما إلا خافت غديب دا غيري بكي ولكن ما غيرت عليه تشي حاجة هذه لا يجوز لها الفطر الخوف عندما يقول أو كمرضعين خافت على الصغيري خافت ماذا هلك بالريموت ولا طالين شي حاجه او اذن شديدا نشوفوا له شي المهم شي حاجه اللي هي تكون بخطر تكون واعره هذا هو الذي يسوق لها هي الفطر يلا ما خافش على نفسه انما خاف على الصغير هذا هذا يسوق لها الفطر ويجب عليها القضاء لكن بشرطين ما هوش شرطات الاول الا يكون هناك مال الاستئجار المرضى هي ما عندهاش الرجل ما عندهاش الويد ما عندش فلوس إذا كان الصبي لا مال فإنه لا يوجد لها الفتر وتؤجر له, وتؤجر له من تردعه بمال فهم تكلم ومن باب أولى إذا وجلت من تردعه بلا مال. واضح هذا الشرط الأول أو الشرط الثاني او لم يكن الطفل سواه يقبل الطفل لا يرتضع الا ثدي امه البزوله يدرت عليه فمو تي لها لا لا خصو غير البزوله ديال امه دي هذا مما يسوغ لها الفطر والقضاء اما اذا كان يقبل ثديا غير امه فلا يجوز لها الفطر والمرضع احنا قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن المسافر والمرضع والحامل الصعوب وتقضي لأن ابن عباس رضي الله عنه أفتب ذلك لكن الفقهاء عندنا يخفر بين التي تخاف على نفسها المرضع التي تخاف على نفسها والمرضع التي تخاف على الصدم نحن نتحدث هذا الذي كنا فيه في التي تخاف وقال كمرضع خافت على الصغير أما التي تخاف على نفسها هلكت أو أذن شديدا فإنها تفتر وتقضي من غير الفيديا مفهوم؟ لماذا؟ قال لأن التي تخاف على نفسها هذا في حكم المرض تتخاف الأمر سهي أما التي تخاف على غيرها العلة لست فيها فهذا من باب الرخص فقط لا من باب المارد وشنتم المسألة ثم قال وحامل تخشى على من تحمل لأن الذين يجوز له هذا الذي كنا نتحدث عنه المرضع التي تخاف على رضيعها هذه ملها ملها يجوز لها الإفطار مع القضاء ويجيب عليها الفيديا والحامل هو يقول وحاميل تخشى على من تحمله جعل الحاميل التي تخشى على من تحمله جعلها يجب عليها انتقضي وأن تفدي وهذا ضعيف والمشهور عندنا في المذهب أن الحاميل لا يجبون عليها الفيديا لماذا؟ العيلة فيها سواء خافت على نفسها أو على من تحمل الكل فيها فانتوك إذا هذا ثقل الحاميل المرضع لماذا؟ لأن العلة إذا كانت فيها فهي في معنى المرض وإذا لم تكن فيها فهي في معنى الرخصة والمسافر هذا المسافر, يعني لا لا لا المسافر إنما المترخص أوجب عليه بن عباسين كما عند البياغ أوجب عليه القضاء والفيديا وهذا معنى قوله كمرضع خافت على الصغير ولم يكن ثماغنا للظير أو لم يكن تفل سواه يقبله وحامل تخشى على ما تحمله ثم قال ويستحب فيدية للهارمي هذا شروع في الكلام على منذوبات الصيام ويستحب فيدية للهارمي وعاطش في إلى أمار يصن نعم كيف فيدية علش؟ الا غلط يستحب فديه نائ فاعد ويستحب فديه للهرم وعاطش كلاهما لمن يصم الهارم الذي لم يعد قادرا على الصوم ما حكمه هل يجب عليه الصوم لا يصوم لماذا لانه لا يقدر عليه ولكن قاله يستحب فديه طبعا لا تجب عليه هذا بذهاب الملكية أن الذي عاجز عن الصوم يسقط عنه فرض الصوم ولا ينتقل عنه الفرض إلى فرض آخر وهو الفدية وإنما يستحب له ذلك فقط والجمهور على الخلاف جمهور على خلاف الملكية وأنه يجب عليه من لم يعد قادر على الصوم يجب عليه الفدية يقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعا المساكين قال ابن هو الشيخ والشيخة إذا عجزا أفطراء وأطعاما كل يوم المسكينة الآن هذه أفطراء نحن نحملها على الاستحباب لأن الملكية يرون أن من لم يعود قادرا على فرد سقط عنه التكلف أصلا ما بقى مكلف هو ما قدر فإذن لم يعد مكلفا ولذلك استحبوا له فقط والجمهور يرون أنه وإن لم يعد قادر على السوف وقادر على الإطعام فيكلف به والحزم الإطعام الحزم الإطعام ويستحب فيديتون الهارمي الفيديا طبعاً ما هي؟ مود عن كل يوم أو أن يغبيه ويعشيه وعاطشي ويستحب فيديتون الهارمي ويستحب فيديتون العاطش ما هو العاطش؟ لا، العطيش ما <تصفيق> <دي خدم بالعطش. تصفيق> أغ... أغ... العطش. هو العطيش هم؟ العطيش؟ لا يجب أن يعمل بالعطيش أذكره لا يجب أن أعرفه العرب ويستحب فيديته للعطيشي العطيش هو الذي إذا سام عطيش أصابه العطيش كل ما يصوم تجي العطش لا اللي... اللي... يحتمل الا كان العطش يحتمل هذا لا لا تسم... يسمى عطش العطش صنف شهر 8 تجي عطش عطش ما يمكنش يحتمله صنف عطش الذي لا يحتمل هذا هو العطش يعني العطش هذا يسقط عنه فرض الصوم همم وملكيته يستحبون الفدية لماذا؟ قصوه على عاجز هو عاجز والجمهور يوجبون عليه الفدية ويستحب فيدية للهارمين وعاطشين كلاهما لم يصمي كلاهما لم يقرئ على الصوت كذلك التعجير بالفطور الآن يتحدث عن نحن مازال في النندباد يندم التعجير بالفطور لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير ما عجل فتحثنا عنه بالجمعة يعني ليس من البر أن يمكو في انتظار الأذان حتى ينتهي إذا, إذا قالوا الذين الله أكبر هذا إعلام بدخول الوقت دخل الوقت أقبل الميل من هاونا وأكبر النهار من هاونا فقد أكثر الصائل وضح كذلك التعجير بالفطوري ومثل هو تاخير بالسحور يبقى ياكل تيقول المؤذن الله اكبر ويبقى ياكل مازال شويه هذا هو التاخير هذا هو التاخير هو التاخير انه يخليه بينه وبين واحد 10 دقائق واحد 10 دقائق حتى للساعه أنس نحن حدثناكم أنس رضي الله عنه قال تحرم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قال كم كان بين الصحوة والصلاة قال مقدار ما يقارئه 50 آياء وفي رواية 50 أو 60 أقدروها وصوم وقفة لغير المحرمين يستحب وإذا صوم وقفة. وقفة وقفة يوم عرفة لمن؟ صيام يوم عرفة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر سانتين سانة مضت وسانة آتية لكن هذا لمن لغير المحرم أما المحرم محرم بماذا بالحج المحرم بالحج فين هل يكون المحرم بالحج أرى غد يكون وانت وقف ثم هذا لا يستحب له الصوم يوم عرفة لماذا أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفترا في ذلك اليوم ثانيا ليتقوى بالفطر على الذكر يوم عرفة يوم ذكر يوم جؤار إلى الله بالدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبل عشرية يوم عرفة لا إله إن الله يعني الإنسان قامت لخصوص قد النهار والحاجة هذا يبقى واقفا إذا زالت الشمس يستحب له أن يقف يدعو إلى أن تغيب الشمس ما هذا يسعب؟ كثير إلى كل سائل لا يمكن أنتم مدى مداما قد تجاوبوا وصوا موقفة لغير المحرمين وتاسعين وعاشرين محرمين أشهد العاشرة العاشرة تكفر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكفر بين سنتين مضت هذه عاشرة وهو يقول وتاسعين وعاشر المحرمين تاسع أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بأن يهود تصمه قال إن بقيت إلى قابل لأصمنا التاسع والعاشر ولكنه صلى الله عليه وسلم الذي بقى إلى قابل وقود إلى ربه وستة من شهر شوال أيضا اشتحبوا صيامها من صام رمضان يقول النبي صلى من صام رمضان ثم اتبعه سته من شوال كان كصيام الدهر والدهر هو ها سنه وستة من شهر شوال كما ثلاثه من كل شهر عام مره من كل شهر الايام البيض هذا غلط لا يقال الايام أي البيض أيام البيض بالإضافة ليس بالنعتمد ليس أيام العابدة أيام البيض الناس يقول أيام البيض هذا غلط أيام البيض بالإضافة ليس بالنعتمد الملكية لا, يعني لا يقصرون الاستحباب في أيام البيض وإنما يقولون يجوز أن تكون أيام من أي أيام الشهر النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوم رمضان وثلاثة من كل من كل شهر فذلك صيام الدهر تلتيين من كل شهر الحسنة بعشرة أمثالها ما حال هذا يحسب نحن أم الله تعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقد قال بعض أن تسير الصابرون الصائمون الصابر الصابرون هنا هم الصائمون وأولئك الذين يوفون أجرهم بغير حساب أم وذكر الله تعالى في الحديث القدسي إِلَّا الصَّوم فَإِنَّهُ لِي معنى أجزيبي هو رجال كل عامل بآدم يضاعف العشرة الحسرة بعشر أمثالها إِلَّا الصَّوم فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجزيبي معنى الصَّوم خرنا الكلام وهذا يبين لكم أن من قال من أي التفسير وإنما يفصى بنا أجرهم بغير حساب أن قولهم ليس بباعيد يروى حديث الصَّوم ونصف الصبر اروه انه مجال الحديث الصوم ونصف الصبر حديث ضعيف ولذلك نحن نقول الصوم الصبر كله م. ثم قال وجاز صوم جمعه ولا مسائل خلاف بين المالكيه والجمهور صيام الجمعه فقط صيام الظهر و يعني الخوض فيها يخرجنا إلى الطول الذي نبغضه فإذلك نكتفي بهذا ونترك بعد الوقت الأسئلة هل يجوز للعاصي للعامي هذا عنده مم حصد هل يجوز لي ان ادرس العربيه ان ادرس العربيه في <تصفيق> المسجد الدينيه بالنسبه للمجاهدين طبعا بالنسبه للدرس على الدين في <تصفيق> اي دوره او شيء اذا تعلمت الجوز في الدين العربيه نعم يجب على من اراد ان يسافر الى الهند لي أن يتعلمها بدأ. يعني من لم يتعلم العربية لا يرجى أن يكون يوما يوم يوم يوم يوم يوم. يستقل بإدراك الأحكام ولا بالشهاد ولا بالفتوى لا يمكن أن ينظر ما قال الناس ليخبر بقول الناس أما المنشئ قولا هو من عنده فيما لا قول للناس فيه لا يمكن هذا لن يكون أبدا تلك مستويات ولكن يعني هب أنه يجيد اللغة العربية اللغة العربية شرق من الشروط وليست كل الشروط وهذا الذي يجيد اللغة العربية فقط يجب عليه أن يجد الأصول وأن يعلم الناسخة والمنسوخة والمطلقة والمقيدة والعامة والخاصة إلى غير ذلك وهذا إذا علم كل ذلك حينئذ جازل وإن لم يكن فلا على أنني أقول أين هو الذي يجيد اللغة العربية سيد عبد الله قنون رحمة الله عليه كان يحدث عن الطلبة الذين يدرسون ألفية الآن طبعا في أكثر أسقاع الأرض في أكثر الأسقاع أن نهاية ما يدرسه الطالب في النحو هو ألفية من مالك عبد القنون كان يحدث يتاسف على احوال الطلبه يقول الان الطلبه لا يحفظون من شروح الالفيه الا شرحين المكودي وابن عقيل يحكي ذلك متاسفا فينهم الشيوخ الان اللي يحفظوا هذ الجوج يعني هو في زمانه هو كيفاش كانوا يدير الطلبه المكودي وابن عقيل بنعاقير رام طبعا جدا مجلدات ومكتوف مجلد تحفظوه ليس يقرأوا الألفية بالشرح تحفظو الشرح تحفظوه بنعاقير بحالة تحفظو الألفية يعني فوقته وماذا يفعله؟ إذا كان يتأسف على حال من يحفظه الشرحين الآن ماذا تحفظت الألفية؟ نحن تعرفوا ما طلبات يقرأوا, يقرأوا. يقول لك أنا قرأت الألفية ماذا تقرأتها؟ كره ترى كره الدرس ترى تيقول له كلامنا له ضر منفيدك استقم كيف استر لي الاخره كلامنا له ضر منفيدك فيها ثم حرفون الكليم ولكن ملي تحفظ داكشي ما حافظ لا ولا الشرح تيقول راه صلت الالفيه واش بقيتي عاقل على هذه الفيه الحفظ العلم ذهبت به الحفاظ اما شي واحد ما تيحفظ إيهام العلم يتوهام العلم من كان صائما صوم نافذته الاثنين والخميس وقام بالزيارة لأحد الأصدقاء وقدم له الطعام ترحيبا به و... وحرجه هل يفطيه إرضاءا للمزور هل عليه القضاء وهل يرأيه إذا سرح بصومه نحن على المشهور في المذاب عليه القضاء أفطر أم لا قضاء عليه عالم شهور. عالم شهور عليه القضاء لا الصحية لا القضاء عليه وهل يرأي إذا صرح بصومه لا لا يرأي الرياء هذا شيء محله القلب الرياء من عمل القلوب وليس من عمي اللسان التصريح بالصوم هذا من عمل السنة والرياء من عمي القلوب إذا وافق وافق صريحه بلسانه رياء في قلبه لا ركلا ولكن إذا ما كان عمل لقلبه والرياء كان فقط يتصريح بلسان فلا رياء أنا زوجي عامل ألومنيوم هذا ما عنده علاقة بالصوم هذا جاوبنا عليه ها الدورة جاوبنا عليهم سمعت أن بعض الناس في البدية أفطروا بسبب الحر فما حكم صيامه يجب عليهم القضاء من, من, من أصابه الحر الشديد ولم يعد قادرا على احتماله ويعني اضطر إلى, إلى الشر فإنه يشعر ويقضي مكان ذلك اليوم ما هو الزمن الفاضل نهار رمضان أو ليله نهر رمضان فاضل لما يقع فيه من عبادة الصوم وليل رمضان فاضل لما يقع فيه من عبادة القيام والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال من سام رمضان إيمان احتسابا غفر لهما تقدم من ذنبه فهذا دليل على أفضلية النهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمان احتسابا غفر لهما تقدم من ذنبه فهذا دليل على أفضلية علي وما هو الأفضل? central من ختم الله عليه وسلم Ng يقولون. الأفضل تكثير القراءة قد كان الإمام مالك إذا دخل رمضان طواصق في العلم وجلس لقراءة القرآن ويقولون إن البخاري رحمه الله كانت له في رمضان في كل يوم ختمه فإذا دخلت العشر الأواخير كان له في النهار ختمه وفي الليل ختمه أولئك آبائي فجئني بمثل بشي السنة هذا البخاري هل سنة؟ ليس له سنة أن نقذ السيوك و لا يقرأ القرآن سنة السيوك و لا يقرأ القرآن لم يكن لديه قرآن هذا البخاري تجلو <تصفيق> أن تختم في النهار ما معنى هذا؟ لأنه يأتي و نقذ القرآن و نقذ القرآن لأنه تختمها في الليل تبدأها من وصلة الأشعة تقرأ الليل كامل و تتصل الصبح و تجد أخرى سليها مع ديك 10 الصباح انت غتنعس ايوا السيره مشات لك الخدمه ديال النهار ايوا شوفوا هاد الناس كلتهم يا الله هادو كانوا يتنزهون بقراءه القران قدر كنا بعدها يعني ناس من هؤلاء واحد السيد كان طالب رحمه الله عليه انا ما رايت انسانا إن يتلو القران مثله ما شفتش شي واحد تيقرأ بكثرة هذاك السيد الله عليه تجلس تكون جالستي يقول لي, لي الحاج سعيد كانت عيط لي الحاج سعيد تشليت واحد الخمسه ماشي التشهد دابا هو سوره ولا تشاء تشاء خمسه الاحزاب الناس بقا ما, ما سالوا ست ايام ديال شوال من الصوم لي هذا القران شحال ديما كنفهموش وني راه تجيني بنين خافليه مع الحمومه عضمو وتخلط ليه مع الدم هذا هو اللي تيقدر يدير بحال هادشي حنايا تاتجلس تيدرك رجليك تيدرك ظهرك تيدرك ركابك تيخصك سرحت حتى الا جيتي قل فيها حتى ثلاثه الحزاب ولا اربعه اسأل الله أن يرزقنا لذة عبادته وذكره وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته على ذكر التأويل البعلي والقريب مرأة انطهرت قبل دخول يوم رمضان وأصبحت مفطيرة في أول رمضان ظنة أنها يجب عليها الغثل حتى تصبح طاهرة من الحيد في أي يمكن وضعها ما أريد أن أقول لك لا أريد أن أضعها يجب أن أنظر أين وضع العلماء أنا ما رأيت أحد تكلم في هذا ولا أستطيع أن أقول, أن, أن أقول لها لا كفارة عليك المهم يجب أن تقضي وبعد ذلك ننظر هذه تحتاج أن ننظر لا أستطيع أن أجيبها الآن المرأة التي يخرج منها ماء أصفر أو قهوية بعد الحياة قهوية يعني بني هو ما يسمي الفقهاء أكدر مسخدع. يعني يعتبر طهر أم لا إذا رأت الجفوف أو القصة البيضاء ثم رأت بعد ذلك الصفرة أو الكدرة فلا تعدها شيئا وهي طاهرة وإذا كان الكدرة أو الصفرة مستمرة مع الحيض من غير فاصل بينهما فذلك حيض الرجل المصاب بمرض المزمين في عينه يضع دواء في عينه على شكل قطارات بشكل يومي في أوقات الموحدة بالنهار والليل ماذا يصنعه في شهر رمضان مع العلم أنه قد يعصيهم يصوم فإذا وجد بعد ذلك في حلقه القطرات قضى وإن لم يجد فلشيء عليه امرأة طهرت 11 يوم ثم نزل من هدم فهل تفتر أو تتم أقل نقول دائما أقل مدة في الطهر هي خمسة عشر يوما فمن طهرت إحدى عشرة يوما إحدى إحدى, إحدى عشر يوما فما زالت في حكم الطهر إذا نزل منها شيء فهو استحاذة وليس بحيء أقل مدة كتوقفها, كتوقفها المرأة طهر هي خمسة شرية إذا طهرت كانت حائضا فطهرت أدوزت عشريا ورأت شيئا ذلك الشيء كان شيء تغسير الموضع وت... وهي في حكم الطاهر تصوم وتصلي وتطهر اهل فضيلتكم دروس اخرى تعتزمون القيام بها في شهر رمضان المبارك فقلنا لكم كالإمام مالك اذا دخل رمضان او الصحوف احنا راح نخالف الامام مالك في هذه الدوره بدل اللي درنا الله يخلينا نكتفي بهذا من الاسئله وهذا يوم آخر أيام الدورة نحن كنا نود أن يعني لو أتمنا معكم هذه الأبيات ولكن في هذا الذي أخذنا نرجو أن يكون فيه كفاية إن شاء الله وحيث إننا أتمنا الدورة وحيث إننا في شهر صوم وحيث إننا يعني لا يفصلنا كثير وقت عي المغرب فإننا ندعو إن شاء الله لنختم دورتنا بدعاء عسى أن يكون بيننا رجل صالح يقبل الله دعاءنا بسببه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به على كل شيء تحب أن تحمد عليه لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا لك الحمد كما نقول وخير مما نقول ولك الحمد كما تقول لك الحمد بالمحامد كلها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم لك الحمد أن تنور السماوات والأرض وفيهم لك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهم لك الحمد أن ترب السماوات والأرض ومن فيهم لك الحمد أن تلحق وقولك حق ووعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والسعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من, من عبد وأنصر ونهتغيار أفهم ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ندلك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك لن تعصى إلا بعلمك تطع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيدي وأدنى حفيظ ولتدون النفوس وملكت النواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم نسألك بعزك الذي لا يرى وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض ان تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تهدي قلوبنا وأن تفرج ق أولادنا وأن تحقق مرادنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تشفي مرضانا في ساعتنا هذه أجمعين اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا برقنك الذي لا يرام واجعلنا في جوالك الذي لا يضام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل عندها شكرنا وكم من بلية امتليتنا بها قل عندها صبرنا فيا من قل عند نعمه شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذنا ويا من رآنا على الخطايا فلم يخضحنا يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعم التي لا تحصى عددا نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبالين ونعود ذلك من شرورهم اللهم أعن على, على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى واحفظنا فيما غبنا عنه ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العبد هب لنا ما لا ينقصك وفر لنا ما لا يضرك إنك أنت الوهاب نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغناء عن الناس ربنا أعنا ولا تعين علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تنكر علينا واهدنا وإسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين لك مدواعين أواهين منيبين ربنا تقبل توبتنا وغسر حوفتنا وأجل دعوتنا وسبح حجتنا وأهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وسل سخيمة قلوبنا اللهم لا تدع لنا ذنب إلا غفرته ولا هنما إلا فرجته ولا ذينا إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا غائما إلا ربقته ولا ظالما إلا هديته ولا عدوا إلا كسرته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا فيها صلاح إلا يسرتها وأعنتنا على قضائها فإنك تجبر الكثير وتبني فقير اللهم إن لنا إليك حاجه وبنا إليك فاقة فما كان منا من تقصير فاجبره بساعة عفوك وتجاوز عنه بفضل رحمتك وقبل منا ما كان صالحا وأصلح منا ما كان فاسدا اللهم فارج الهم كاشف الظلم مجيب دعوة المضطرين رحمنا الدنيا والآخرة ورحمهما يرحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة الراحمين وارضع النار لا تسخط علينا بعده أبدا الآبين اللهم آونا إليك ودلنا عليك واجعل راحتنا عند لقائك ورغبتنا فيما لديك اللهم ارحم هربتنا في الدنيا ومسرعنا عند الموت ووحشتنا في قبولنا ومقامنا بين يديك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا لا زحم علينا إسرا كما حملته عن الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فاصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولما ولوالديهم الى متى انت ولمن له حق علينا ولمن له حق علينا ارحم الراحمين اللهم اغفر لهم ما ضيعوا من حقك واصل لنا ما ضيعنا من حقوقهم واغفر خاصنا وعامتنا والمسلمين والمسلمات انك جواد بالخيرات اللهم انصر امه المؤمنين محمد السادس نصره عز به الدين وتعذيبه شانه اللهم انهمه لنصرة دينك ونصرة سنة نبيك اللهم وفقه لاحياء دور القران ودور العلم وتكفير سواد القراء وتكفير سواد العلماء اللهم أنبت ولي عهدي نباتا حسنا نباتا به أعين والديه وأعين الصالحين من عبادك اللهم صلي على محمد وأزواجه وذرديته كما صليت على أل وبارك على محمد وأزواجه وذرديته كما باركت على آل إبراهيم في العالم إنك حبيل مجيد سبحانه ربك عم بالعزة عما يصفون وسلام على مرسلين والحمد لله رب العالمين